عالم الغيب لا يَعْزُبُ عَنْهُ مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّرٌّ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 إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبنا به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد افلم يروا مَا ما بين وَمَا وما خلفهم من السماء والارض ان شئنا اخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لا ايه لكل عبد منيب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 مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالجَوَابِي وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ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 وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَ يُخْلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل يُجَازَ إِلَّا الْكَفُورِ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 فوسهم فجعلناهم احاث فجعلناهم احاث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لايات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم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 ياكم لعله دنو في ضلال مبين قل لا تسألوا عن ما أجرنا ولا نسأل عن ما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفاتح العليم يَقُولُونَ الَّذِينَ الْحَقَّقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الحكيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ve dediler Marchanlandıronderi Suriye, analyzeları mutluermanlar figuredide onlar, herства değerler öp challengeきます invers er capacity her zaman, her zaman dan birbirine benzersiz yakûlûl-lâzîn astûzgûl-lâzîn astekbûrû lôla an-tum lêkûn-nâmû minîn. qâl-lâlâzîn astekbûrûl-lâzîn astûzgû. an-âhnû caddêna kûm ân بَلْ كُنْتُمْ مجرمين. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْمَكْرِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ إِذْ تَمُرُّونَ نَا Nekfur belli Allah ve nijal al-ehu andada ve asarud n-dama telama raaul al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 ve kileriyle kileriyle kileriyle kileriyle kileriyle kileriyle kileriyle kileriyle kileriyle kileriyle kileriyle kileriyle kileriyle kileriyle kileriyle kileriyle فقَتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةَ ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن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 اياتنا بيّنات قالوا ما هذا الا رجل يريد ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباءكم وقالوا ما هذا إلا إفk مفتر وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا La sihr mubin, ve ma atijna hum min kütbi yedrusunha, ve ma arslna ilehim قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِنْ عَشَارِنَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَتِنْ أن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 وقالوا آمنا به وَأَنَّا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد